فدمها دم وحمة مكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرمو ويثبد جاثم فاين العباه واين الاسود فاين العباه واين الاسود فدمها دم وحمة مكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود إلى السابحات هالم تعال وشرت بهم بالقتال القتال إلى السابحات هالم تعال وشرد فيهم بالقتال القتال قتال وخل المداعث التضي والنصال وخل السكاكين تفر الكبود وخل السكاكين تفر الكبود هنم هنم حماة المكار خفف أنثى ورد المظالم هو الكفر يرقو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الهبات وأين الأسور إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غالية المهور فما نلها بعد إلا الشهيد إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غالية المهور فمن لها بعد إلا الشهيد فمن لها بعد إلا الشهيد هنم هنم حمات المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين فأين المبادئ وأين الأسود؟ إلى الحرب هيا هي أسودا أسود نهد القلاعة ونمح الحدود. إلى الحرب هيا هي أسودا أسود نهد القلاء ونمح الحدود. على الكفر برق وقصف الرعون. إلى راياتنا والبنون. إلى راياتنا والبنون. المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين المبادئ وأين الأسود؟ شرّينا النفوسا بحب الجناني وأخذنا الحروب بصدق الجناني شرّينا النفوس بحب الجناني وأخذنا الحروب بصدق الجناني بشينا إليهم بحد السناني فعن غمرات الحرب لسنا نحيد. فعن عمرات الحرب لاسنان حي لا يلومها لوم حرمه مكارم خفافا انتقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الاسود فاين العباه واين